بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه السلام على سيدنا محمد علي هفضل أ ص ل ا ة و ز ك ا و ت م ت س ل م ثم ما بعد <تصفيق> الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك و نساله جل و ع ل ا كما ج م ع ن ا في هذا المكان أنه يجمعنا وياكم العلى من الجنة. و يقوم ف ردوس العالم ا ل ج ن ة يا ح ا ل ا نطيل و أ ن ا جاي في ا ل ط ر ي ق ة ف ك ر ت في م و ض و ع ي ن ل ك ن و ج د ت ك ب ا ر ا ل س ن ه م ا ل ل ي ف ي ا ل ص ف ا ل أ و ل ف ع من اجل ى م و ض و ع هناك م ا ل ي أ ل و ه و كيف ن ر ب ي أ ب ن ا ء ن ا ك ث ي ر م ن ا ل آ ب ا ء بعد ك ب ا ر س ن ه م يتعب مع أ ب ن ا ك ه و ي ع ان ي ك ث ي ر ا من بعدهم ع ن ه و ع د من اجل ا ه و ع د م ا ق ت ر ا ب ه م م ن ه و ا ل س ب ب و ا ض ح أ ن ن ا في الصف ا ل أ و ل نجد ا ل آ ب ا ء و أ ب ن ا ئ ه م غير موجودين معهم في الصف ا ل أ و ل بينما نجد أ ن احدنا إ ذ ا ولده عنده اختبار ذاك اليوم أ و مقابله لعمل أ و و ظ ي ف ة لوجدت ه أ ح ر ص الناس عليه بل يمكن من قبل الفجر لو في تقديم في ا ل ك ل ي ة و لا في المعاهد تجد ه من قبل ا ل ص ل ا ة وهم ق و م ا و ه م وقد ف ط ر و ا وهم لبسين او كل شيء علشان يحرصونه ان ه يكون نشيط وجاهز بل حتى لو هو نادس كم كيلو جابوا معهم كيلوين موز ولا ث ل ا ث ة و أ ك ل و ه علشان يمتلي شوي و يدخل بينما في المسجد اكثر الاباء نحسن بهم الظن انهم مع الباب صلوا و راحوا المسجد هذا ا ح س ا ن ظن ولا البعض ما يقولوا ل د ه الكلام اذبحوني يجب علي التذكير والتنبيه وال... ان أ ك ر ر عليه و أ ك ر ر مهما بلغ ومهما كبر سنه اني ا ن ب ه ا وكيف يصلح أ ب ن ا ؤ ن ا هو الموضوع الذي أ ر ي د الحديث عنه و إ ذ ا أ ح س س ت م أ ن ي أ ط ل ت واحد منكم يشترك وخلاص ل أ خ ت ي عشان ا ل ب ر ك ة تحل علينا أ ن ه ا ا ل آ ن تغشان ا ل م ل ا ئ ك ة و ت ت ن ز ع علينا ا ل س ك ي ن ة ويذكرون الله فيمن عنده وفي ختام حلق الذكر يقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت س ي ا ت ك م بالحسنات فلا تحرمون أ ن ف س ك م اياها في ختام حلق الذكر قوموا مغفورا لكم قد بدلت س ي ا ت ك م حسنات بل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ط و ا ف ا ليطوفون ل ي علينا ف ي س أ ل ه م الله وهو أ ع ل م فيقول أ ي ن كنتم قالوا وجدنا ح ل ق ة ذكر او مجلس ذكر فجلسنا قال ماذا يسالونني قالوا يسالونك الجنه قالوا وماذا يستعيذونني في الحديث قال وماذا لو راوه لكانوا اشد له طلبا قال وماذا يستعيذونني قال من النار قال او راوها قالوا لا قال فماذا لو راوها قالوا لكانوا اشد منها هربا قال اشهدكم اني قد غفرت لهم الشاهد قالوا يا رب فيهم عبدك فلان ما جل ل ح ا ج ه هو اصلا ما ل ه هدف في مجلس الذكر مو جاي علشان مجلس الذكر قال إ ي ش هم اشهدكم ل اني قد غفرت له هم القوم لا اشقى بهم جليسهم فالله الله في حلق الذكر و مجالس الذكر و على طاريها عاده في جميع مناطق المملكه تلقي الكلمه الناس فيمن يخرج إ ل ا منطقه واحده مريتها و هي شروره كنت القي فيها الكلمه تجد الناس يدخلون لان حس مجالس الذكر عندهم م تجد غ غ ل ل ت ا ل آ ب ا ء ربوا ا ب ن ا ئ ه م من الصغر ذكر ذكر ذكر ذكر حتى أ ص ب ح عندهم الواحد مجلس الذكر يمره وما ه لا ظ ا ه ر ة صلاح ولا شيء ولا وتجده يمر أ و ظ ا ه ر ة الاستقامه يمر سمع الذكر ا ل صفط بالموتر ونزل وذكر والله وطلع وتلاقي فحط وغنى وسوى وفعله ق ب ا ل في مجلس الذكر لكن ع ن د ه هاجس انه ي ح ض ر هذه المجالس فربوا ابناءكم عليها كيف نوصل للولد إن انه يكون صالح إ ن ي أ أب... ف ع ل ما بوسعي أ و ل ا باختيار ا ل ز و ج ة ت ب د أ من اختيار ا ل ز و ج ة قال ل ي ش تنكح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع يقول الحبيب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في آ خ ر الحديث فاظفر بذات الدين تربت يدك هذا واحد و ب أ ج ع ل على شق نقاط ع ل شان ننهي الموضوع الثاني بعد الزواج قال أ ي س ر ه ن أقل اقلهن مهرا م ؤ و ن ة أ ك ث ر ه ن ب ر ك ة إ ذ ن ت أ خ ذ ا ل م ر أ ة التي لا يغالى في مهرها ا ل ث ا ل ث ة عند الجماع تذكر الله و لذلك بعض ا ل أ ب ن ا ء تجده مثل الجني حتى بعضهم يقول ما سمى ابوه ذاك اليوم فعدوا سموا بعد ذلك عندما ي أ ت ي الولد يجب الا يسمع الابن في منازلنا إ ل ا ا ل ق ر آ ن يجب أ ن لا يسمع في منازلنا إ ل ا ا ل ق ر آ ن تجدها ت ه د أ نفسه ت ه د أ أ ن ف س ا ل أ ط ف ا ل حتى وهو جنين في حضن أ م ه في بطن أ م ه ثم بعد ذلك بعد بعد ما يكبر إ ذ ا ب ا ل ق ر آ ن هو الذي يجلجل في بيوتنا تسمع الابن نشا على ا ل ق ر آ ن وعلى الذكر وعلى ا ل ط ا ع ة ي ه ت ه د أ نفسه بعد ما يكبر الولد ويبلغ لا يسمع منك لعن لا, يد... لا تدعو عليه نهى النبي عليه الصلاه والسلام على الدعاء ل ل أ ب ن ا ء بعد ذلك ت ب د أ م ر ح ل ة التلقين تجد أ ح د ن ا يلقن ولده الكلام السيئ علشان يضحك هو عياله وينبسطون اسمع اسمع شو يقول يقول ك ل م ة ما يبزينه ويسمع الناس مبسوط وبعضهم لام ع ه ذ ا الكاميرات يصور ويرسلها شوفو ا شو يقول كلام سيئ بينما تجد من يريد أ ن ينشئ ابنه ن ش أ ة ص ا ل ح ة يعلمها الله الله لا إ ل ه إ ل ا الله ما أ ج م ل ه ا عندما تخرج من فم الطفل الصغير أ و ل ما ي ن ش أ ب د أ الولد يفهم ابعث به للحلقات حلقات تحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم التي وجهت بالتشويه والتشويش و إ ف س ا د ا ل ص و ر ة ا ل ع ا م ة عند الناس وهذا متعمد ل إ ف س ا د ا ل أ ج ي ا ل وجه ولدك الحلقات تحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم ب د أ الولد يحفظ ه د أ ت نفسه دخلت المدرسة اختار ل م د ر س ة ا لها المدرسه مو ا ل م د ر س ة ا ل أ ق ر ب ا ل م د ر س ة اللي فيها مدرسين جيدين مع ا ل أ س ف و أ ن ا من المعلمين أ ن الفساد منا نحن نحن ا ل معلمين تجد بعض المعلمين ليس بقدوه إ ذ ا ما يصلح ان ه يدرس ابني فمثل ما ن ابحث لابني أ ج م ل الملابس وأفضلها و أ ف ض ل ه ا و أ ن ف ق عليها أ ف ض ل ا ل أ ك ل يجب أ ن أ ب ع ث به ل م د ر س ة هي ا ل أ ف ض ل مثلا في حي النظيم و ي ن هي أ ف ض ل ا ب ت د ا ئ ي ة و ي ن هي أ ف ض ل م ت و س ط ة و ي ن هي أ ف ض ل ث ا ن و ي ة ولو تعبت أ ن ا قليلا ً لكن ا ل ث م ر ة بتكون ج ي د ة يجب أ ن ا س أ ل عن ولدي هذه ا ل أ ب ن ا ء يزعلون منها من هو يجلس معه ترموه ى بعيب اننا نسال وين من س ه ر ت معه ه ذ ا يقول ه الشباب ل والله لما كان آ ب ا ؤ ن ا حريصين علينا وتجد ان ا ل أ ب من معك من ي ج ا ل س من يروح معك الوالد الله يرحمه كان يقول لا اعزمو خياكم في البيت يبغى يعرفهم يبغى يشوفهم يعرف من نمشي معه و نعزمهم و يجون عندنا في البيت خلاص عرف فلان ولد فلان فلان فلان, فلان خلاص عرف منه م تجد انه خ ل انتبه ا من فلان يا ولدي م ن ش أ ه منه الطيب الولد منه و ل ص ا ل ح وهذه أ نقول ا أ ل ل أ ب ن ا ء ما ف ي أ ح ر ص ما ف ي أ ح ر ص من ا ل أ ب على ولده مهما كان ا ل أ ب في نظرنا قاسي و الاباء هذولا ل ل ي أ ن ت و ترونهم ل ل م ع ل و م ي ة ولو ما قال لك انه يحبك ترى يحبك بل تجده ارحم أ بك من أ ي شخص آ خ ر عدا أ م ك طبعا لكن أ م ك تظهر مشاعرها وتبين انها تحبك وإنها لكن ا ل أ ب يبين انها قاسي、وإنه. ولذلك دائما احذر ا ل أ ب ن ا ء من دعاء ا ل أ ب و م و من دعاء الام الام ع ا د ة أن الله يصيبك تجدها في الليل تبكي وخلاص وسامحتك لكن ا ل أ ب ما يدعو عليك لكن إ ذ ا د ع عليك ي ع ر ف انها ا ل ق ا ص م ة ا ل أ ب يستحمل ي س ت ح م ل يستحمل ج م ل لكن إ ذ ا خلاص ذبحته اعطاك و ا ح د ة أ ف ق د ت ك كل حياتك كل حياتك واحذروا ايها الاباء من الدعاء لابنائكم أ ن ت الخسران في ا ل أ خ ي ر أ ن دعيت عليه انت اللي بت... في ا ل ن ه ا ي ة ب ت ت و ي ل ا ل ل ه يا اخوان أ ن أ ح د ه م منه يقول جوه اثنين من الناصحين س ف ي ق و ل و ا لها سمعنا انك نول... تدعو على ولدك دعاء شديد و ح ن ا ا ل آ ن ندعوه ب غ ى ن إ ل ى الله نبغى الله يهدي حاله ف يقول و ا يالله يا ا يا عيالي قالوا يا يالله ا قالوا يالله ا قال ان الله ا يجيب خ ب ر ه ا تحت كفر س ي ا ر ة والله يا اخوان أ س ب و وتو... ع ي ن وهو تحت كفر س ي ا ر ة و ا ل ع ي ا د بالله سكرا سوء خ ا ت م ة أ ح د ا ل آ ب ا ء يمر عندنا في, المنطقة في الجنوب م ن ط ق ة في ا ل و م ر و إ ذ ا بالحادث طبعا هذا ه ولد هذا الله ي ع ف و عنه و مره و إ ذ ا الحادث و إ ذ ا هم يلمون اللحم قطع قطع يلمون اللحم في يوم نزل الاب في الناس يصدونه لا يشوف المنظر فيقول في بشروني فلام ا ل س ي في ا ر ة ولا لا يقول بشروني يقول ل ل ن ا س بشروني فلام ا ل س ي في ا ر ة ولا لا ف ي ق و ل لهم ا ل س ي ا ر ة قال الحمد لله و رفض يفتح عزاء ليه اباء عاشوا حياتهم ما طباب طب ا ل ش ر ط ة ما يعرف بابها إ ل ا ان كبروا عيال م ا يعرف باب ا ل ش ر ط ولا المحاكم ولا م خ د ر ا ت م ك ا ف ح ة المخدرات ولا ا ل مستشفى ا ل أ م ل إ ل ا لما كبروا أ ب ن ا ئ ه م ف أ ن ا أ و ص ي ا ل أ ب ن ا ء بالبر ب آ ب ا ئ ه م و أ و ص ي ا ل آ ب ا ء ب أ ن أ ن ش ئ ابنك من الصغر ت ن ش ئ ة ص ا ل ح ة ف إ ذ ا الله ما هداه ف هذاك الوقت أ ن ت بذلت ما استطعت ه لكن أ ل ق ا ه في اليم مكتوفا وقال له إ ي ا ك اياك, إياك ان تبتل بالماء الشوارع اللي تربي والولد في الشارع من يوم يصحو الينا ثم تقول ولدي طلع خربان ه انت اللي خربت ولدك ه انت اللي رميت ب في الشوارع إ ذ ن الاعتناء ب ا ل أ ب ن ا ء من الصغر حتى يكبر البحث عن رفيقه عن من يصاحب يجب أ ن تبحث عن من يصاحب و ا ل أ ب ن ا ء إ ذ ا وصى كبوك وقال احذر من فلان فاعرف انه صادق وترى يقولون البوسواس عندنا مثلا يقولون البوسواس ترى كلامه هو الصح س ا ئ ر ة ومش معه ف إ ن ه لن يدلك إ ل ا على خير كلنا نتمنى الخير للناس لكن نتمنى نولدينها افضل الناس فلذلك نصيحتي لابني ستكون أ ش د من نصيحتي لغيره وكذلك جميع الاباء اذن نربي ابناءنا على ذلك نربي ابناءنا على احترام الكبير وترى هذا ج ا ن ب مهم عندنا في ا ل أ ح ي ا ء بالذات اللي عاشوا في المدن غير اللي عاشوا في القرى في القرى كانت يعني أ ط ر ف واحد في المسجد ي أ خ ذ العصا و يضرب أ ي واحد يلعب في المسجد بينما ا ل آ ن ولد أ خ و ك ما تقدر تقول ل ه لا تسويها فلنقل وش دخلك التفكك ا ل أ س ر ي هذا سبب ضياع أ ب ن ا ئ ن ا لكن لو ان الابن يعلم ان ولد الجيران و الثاني أن جارنا و غيرهم كلهم حريصين عليه وهم ن اذا راوني في خطا أ ن ه ينبهون ويحذرون بل بأن ينزل عقال ويمغطنبه ي هذاك الوقت تجد إن المجتمع رجع ل ل ل ح م ة ا ل ق د ي م ة اللي كان فيها لما كان الجميع ما نسمي ا لكبير السن إ ل ا يا عم إ ذ ا قابلت ر ج ل شابت لحيته وهذه ن ص ي ح ة للجميع بلا استثناء إ ذ ا قابلت الرجل كبير السن الذي شابت لحيته فقبل ر أ س ه ف إ ن من هدي محمد على ا ل ص ل ا ة و ا ل ل س ا م وكان يقول يا خال قالوا أ خ ا ل أ م عم يقول اليهودي يقول اليهودي يا خال قال يا خال قال أ خ ا ل أ م عم قال بل خال قال أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله ونك رسول الله عندها ا ل غ ر ب ي ة الخال يعني أ ق ر ب حنا مثلا يا عم فلان فعلى حسب كل وعادته إ ذ ا كانت ا ل أ ق ر ب خال فقل خال أ و عم فقل عم تقديرا له توقيرا له قبل ر أ س ه ابحث عما يحتاجه ت ر ى و حتى يا خ و ا ن ولو كان غير من غير السعوديين يعني حتى لو كان باكستاني ولا هندي ولا بنغالي ما أ ج م ل ه ا والله توقفه و ه و نازل من عماره و كان يبني ملايس ولا بنى و ه ذ ه نصيح ا لخوان الدعاء انزل يا أ خ ي قبل ا ل ر أ س الباكستاني ذا ل ش ا ب ة الحيتا قبل ا ل ر أ س و سلم عليهمش و تبقى في ن ف س لها أ ث ر أ ن هذا هو ا ل إ س ل ا م هذا هو ا ل إ س ل ا م الحقيقي يا اخوان أ ن نقدر الكبير مهما كان أ ن نحترمه ا ن مهما كان و أ ي ا كان و أ ي ض ا نرحم الصغير تخيلوا يا اخوان الشيخ فهدوا يصلي جا ء ولده وجا ء عرقبته ل ى وهو ساجد و ج ل س يلعب هو الرجال ق ا ع د ساجد وانتو سجود بصق ي انتو خ و ا أ ن ب ا ل ذ ا ت الشباب إ ي ش بتسوون بالشيخ فهد لو واحده منكم رفع راسه ا ط ولو امجيت ولا الورع يلعب في رقبته إ ي ش بتسوون بال تزعلون ولا لا جاي, جاي تلعب ولدك عندنا رح ن ل ع ب انت ويا عندهمك ولا لا ياخذ النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام طول بهم وهو ساجد فرفع ا ل ص ح ا ب ة رؤوسهم و إ ذ ا بالطفل على رقبته لما انتهى من ا ل ص ل ا ة س أ ل و ه فقال اني خشيت أ ن أ ق ط ع عليه لهوه فجلس ا ل ساجد والناس سجود هذه أ خ ل ا ق الكبار يا اللي ما عدت ربينا عليها فعلا أ ن ا أ و ل ك م والله أ ق و ل ه ا لكم بصدق أ ن ا أ و ل ك م ازعل من ا ل إ م ا م يا أ خ ي ما لا داعي إ ن ك تجلس في ا ل ط ر ي ق ة هذه يا أ خ ي ي ب ع د لكن النبي على ا ل ص ل ا ة والسلام خير البشر ما أ ز ا ح الورع ولا رمابه ولا ا ن ق ل ع وهذه أ ن ا انبهكم لها في المجالس تجدون من بعض الشباب ع ن د ه ج ر أ ة خ ل و ل د كتكلم ي المجلس خلي سوف ل معك اخوان ادخلو او يابان يا الكرام ادخلو ابناءكم معكم المجلس ا ي ق ه و ي ويصب ويسمع س و ا ل ف ي ا ل شبان ي ويفهمها يكبر ع ق ل ه و ن ص ي ح ا ل ش ب ا ب ع م و م ا مجالس كبار السن مدارس مدارس ستين وسبعين س ن ة يعطيك ياه ا في ك ل م ة في س ا ل ف ة في و ص ي ة فجلسوا معه شفتوا القصائد اللي يعطوننا إ ي ا ه ا تراها ج م ي ل ة في ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ت ن ش ئ ة تراها تراه يعطيك خ ل ا ص ة خ ل ا ص ة ح ي ا ت ه فلما تجلس مع كبير السن تجد نفسك كبر عقلك معك كبر إ د ر ا ك ك ل أ ن ك سرت تجلس معه وتجالسه وكذلك لو جلست مع اصغار تجلس ما يقولون معلم ا يقولون م الصبيان لا تقبل شهادته هذا قديما طبعا عشان ما يزعلون م ن ه م د ر س ي ا ل ابتدائي ع و د و ن يزعلون م ن ه معلم الصبيان كان لا تقبل شهاده ل ي ه قالوا ل أ ن ه أ ص ب ح من ك ث ر ة م ل ا ع ب ة ل ل أ ط ف ا ل قد يكذب فلا تقبل شهاده يعني يجي ب ع ط ي ك ح ل ا و ة ب ع ط ي ك مدري إ ي ش و هو ك ذ ا ما هو ي ع ط ي ه فيقولون انه تعود على مثل هذا فلا تقبل شهاده وهذا قديما الان, ما... الآن موجود تقبل شهاده أ ي واحد、يخبر. فلذلك احذروا من مثل هذا أسأل اصر جل و علا يشرح صدوركم الهدايه إذا, ت... اذا اتعبنا انفسنا في تربيه ابناءنا في البدايات ارتحنا في ا ل ن ه ا ي ة و س أ ض ر ب لكم بمثال سريع ر أ ي ت أ ح د ا ل أ خ و ة م ص ر ي أ ظ ن ه المسجد ف س أ ق و ل لكم بمثال أ ب ن ا ء المصاري و ما تلاحظون عقلياتهم أنها ذ ك ي ة ح ن ا ل ورع من اولادنا إ ل ى أ ن يبلغ الثانوي ونتي ا ا ل ل تشتري له الثوب و ا ل غ ت ر ة و ا ل ح ذ ي ا ن الله يعزكم ونتي ا ا ل ل تختار له كل شيء ومشي ورع لكن ط ا ل ع في المصريين إ ذ ا كنتم يتعاملون مع أ ب ن ا ئ ه م من يوم عمر ه س ن ة وسنتين و ث ل ا ث ي ك ل م ك أ ن ه رجال حين أ و ل من ا كلمه اغيه ل ن ا أ أ غ ي ه بابا ماما هذا ل ي ن ح ف ظ ه ميا خلاص بينما المصري يسولف ت ل ا ق ي ي ه معه يسولف رجال يكلم لها رجال ولاحظوهم في ا ل أ س و ا ق يجي ويبني ويسودي د مش ك و ي ي ك ل م ه رجال قدام ن ش أ الورع كب العقره كب ا ل ع ق ل ه لكن أ ن ت ولدك ولدك وللا ما, ما زالت ادري امش امش ممتاز همش. خلاص لبست إ ي ا ه ا ب ا ل ق و ة و أ ن ت هذا ل م و ق ف هذا كبر ولده وانت ما كبرت ولدك و أ ق و ل ه ا لابنائنا عسى الله جل وعلا يوفقنا ويهم ل ل ط ا ع ة الله الله في البر بهؤلاء ففي يوم ا ل أ ي ا م ستفقدهم ف إ ذ ا فقدتم ستندم ما كنا نتخيل في يوم ما كنت نتخيل في يوم اني بغمض عيني وافتحها وابوي موب قدامي الله يرحم ه و و الله انها تغيرت الدنيا بعد وفاته تغيرت الدنيا بعد وفاته ع ل ي رحمه الله صلى الله عليه و سلم في قبره و لموت المسلمين و لموتنا اجمعين و ارزقنا و اياكم برهم احياء و اموت احذر قبل ما يموت خلك عند رجله قبضها قبل باطن قدمه و يده و راسه و اختموا بهذه انا ط و ل في اختم لكن ا خ ت م ا بهذه و هذه القصه لشاب كان يريد ترك الثانويه فقال ر ا له و ابو ل سالم、جوني. جاني الولد دخلت غ ر ف ة ا ل ت و ع ي ة ت و ظ ي ب عندنا هناك سكرت ا ل غ ر ف ة ايش عندك فلان قال أ ن ا أ ك ر ه أ ب و يو قال ما ابغى يا ما أ ب غ ى ا ل د ر ا س ة قال ما أ ب غ ى ا ل د ر ا س ة أ ن ا أ ب غ ى أ سير ميكانيكي قلت احسنت والله الميكانيكي فيها ف ا ي د و فيها فلوس وفيها خلت الولد يعيش معي الجو يوم أ ن ت ا ل ي الموقف قلت لطيف ليه قال لي يا خ ي أ ن ا ا ص ل قلت كيف أ ب و ك قال أ ب و ي هذا موقف جيد ليه؟ أكره أكره؟ لي ه قال أ ك ر ه ه يكرهني قلت أ ب و ك يكرهك و تكره قالي قلت مو صح ابوك يحبك لكن أ ن ت ما تحب قال لا والله انا ما يحبني وين هي اضربني و إ ن هي كرهني و إ ن هي تمنى موتي قلت خلاص أ ن ا ساقنع ابوك لكن بالله كيف أ ق ن ع ابوك كيف علاقتك بوك تسلم عليه قال لا يخسر كيف قال ما قبل ي د ا ولا راسه طيب أ ن ت ا ل آ ن تدخل مع باب البيت قال أ د خ ل ولا سلم عليه كملك في الموضوع ذا قال شهرين قلت خلاص أ ن ا انهي الموضوع لك واعتبرك السبت القادم في و ر ش ة ميكانيكي وعد إ ي ش باقي تبغى إ ذ ا أ ن ت تريد قالي والله أ ب غ ى قلت خلاص بس بشرط واحد قالي شو؟ قلت اليوم الظهر و أ ن ت راجع من ا ل م د ر س ة ليجي يتسلم على أ ب و ك و ح ب يده وراسه ورح وقلي ابوي سامحني بس قال والله ما س و ي ه ا قلت خلاص م ن ا والله ما س و ي ل ك شيء يطلع برا و ل ت طلع ق ا لا لا خلاص ل و ا ل ل ه س و ي ه ا ق ل تتعامل ح مع الله ولكن ا يقول ه ا ا لك ان الساعة ثانين ي الظهر وإذا ب ت ت ل ا م ا ت إيش في إيش فيه عن ل مع الله ولكن ق يا أبوي يقول أ ب يبكي ويضمه إ لك أ ب ي ا ولد تتعامل مع الله و ت ر و ا في ه من يقول ه ا ل أ ب ن ا ئ ن ا و ي ج ر ه م ل ل ح ر ا م و ي ف س د ه م فقلو و ه ا ل أ ب ن ا ن كم لا يقول هاي غ ر ه م ق ل و ل ه ا ل أ ب ن ا ن كم لا يقول هاي غ ر ه ن كم لا يقول هاي ابنانا كم لا يقول هاي ا ب ا ن ا كم لا يقول هاي ابنانا كم لا يقول هاي ابنانا كم لا يقول هاي ابنانا كم لا يقول هاي ابنانا ك لا يقول هاي ابنانا كم لا يقول هاي ا ب ن ا ن كم لا يقول هاي ابنانا كم لا يقول هاي ا ب ل ا ن ا ع د و ا ف ي ح ا ج ت ها أ ي مليان فلما عدو في ح ا ج ة الكلام دا ف ب ك الولد قابلت ا ل أ ب في الليل صلت بقابلني ه و في احد ا ل أ م ا ك ن أ ح د ا ل أ م ا ك ن اتقهويت ن ا ويا قال لي حنا تربينه قلت أ د ر ي حنا ت ر ب ي ن ا لكن أنا, انا وانت يوم كان أ ب و ي يضربني ولا يضربك ويطردك مع باب البيت إ ي ش كنت تسوي من تروح ت لعمك و ا ل خ ا ل ك وتطردك ل ب ه ي ك ا ل ي و ة قلت ما كان في أ ح د يستقبلهم لكن اليوم تقول ل ابوك الولد كالباب الشقب مليانه وي... ويعطونه رواتب وفلوس ن ه ويعطونه كل شيء و ي ف س د و ن أ خ ل ا ق ه و ي ف س د و ن دين ه و ي ف س د و ن عقيده و ي ف س د و ن م ن ه كل شيء لكن ز م ا ن م ا ك اخرج ن فيه ت مع باب ا ل ق ر ي ة قابل ك خ ا ل ك ضربك قابل ك عمك ضربك ولد عمك ضربك ر ج ع للبيت يا أ ح م ا ر البعيد صح ولا لا صح قد خلاص ر ج ع ولدك لازم انك تعتني به والله يا اخوان قلت لك خرج معنا معنا ر ح ل ة ل ل ت و ع ي ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ر س ة يوم الخميس قلت خليه يطلع معنا ب ك ر ة قال أ ب ش ر بس بشرط قلت شو قال أ ن ا ما أ ك ل م ه انت كلمه هي طلبني شوف ا ل ع ز ة قلت ابشر قلت بس لي خلاص وقعت بين ب و ولد اتصلت بالولد قلتها كلمه ب و ك تجيني ب ك ر ة قال ما بوافق ي قلت يا أ خ ي كلمه بوافق ي إ ن شاء الله نوافق ك ل م ق ا ل أ ب ش ر بالفعل طلع معنا الولد ر ا ح ا ل ص ب ا ح و شاف ا ل أ و ل ا د ح ل ق ة تحت القران الكريم بعد الفجر افطرنا لعبه رياضي ج ل س ن ا ثقافي ومزحوك ض ح و رجعنا م ر ة ث ا ن ي ة مو عظه ذكر ص ل ي ن الظهر ا ج ل س ن ا ل ل ع ص ر في مجلس فوائد ا ل م ه م أ ذ ن العصر قاموا ا ل شاب صعب عقب صعب ويعبون قاموا, قاموا ح د من ه م و ل ق ى ك ل م ة عقب العصر لعبو ا ك و ر ة الولد داني ع وشاب ا ل ب ي ل ع ب و ن ك و ر ة صلاه العصر تعال وجي هلا عبد العزيز قال ابو سلم ا أ ن ا أ ع ي ش ح ي ا ة ما قد عشت ه ا في حياتي اكتشفي قال أ ن ا أ ح س ب س ع ا د ة قلت ليه قال يا اخي ذولا سعيدين الشباب ذولا احس ان ما عندهم هم في حياتهم وأنا انا كنت في هم وفي كبت ل أ ن الواحد دائما سبحان الله وهذه ا ن ب ه به الشباب إ ذ ا قدك في ض ي ق ة فعرف ان فيه باب بس من تعرف منينه و ا ل أ ع م ى ا ل أ ع م ى لو جلسي خ ب ط ممكن يطيح منه ويطيح منه ل أ ن ه ما يعرف ج ه ة الباب لكن لو انه كان ذكي وقال يا من اللي هنا حولي وقال واحد أ ن ا قال خذني بيدك تكفل الباب طلعني مع الباب طلع بكل س ه و ل ة من دون ما يصفق فانت في ضائقتك د ا ئ م في أ ي ض ا ئ ق ة في حياتك ترى لها باب لكنك ما ع ر ف تخرج ت معه اخرج معه وابحث عن هذا ا ل أ م ل في هذه ا ل ح ي ا ة فما من ض ا ئ ق ة إ ل ا ولها الباب لها باب إ ن م ا العسر يسرا فقال لي أ ن ا في أ ع ي ش في ح ي ا ة س ع ي د ة قلت ابدا هذه هي ح ي ا ة الصلاح والدين و ا ل ه د ا ي ة ق ا ل أ ن لقد قلت ط و ع ق ل ا ن ا فقال لقد قلت لك فلانا فقال لقد قلت لك فلانا فقال لقد قلت لك فلانا ق ا ل لقد قلت لك فلانا فقال لقد قلت لك فلانا فقال لك فلانا فقال لقد قلت لك فلانا فقال لقد قلت لك فلانا فقال لك فلانا فقال لك فلانا فقال لك فلانا فقال لك فلانا فقال لك فلانا فقال لك فلانا فقلت لك فقال لك فقال لبوك فقال لذهبوك فقال لك فقال لك فقال لك فقال لبوك فقال لك أ ح ب ك أ ن ت ه المؤمن ابناءنا يحتاجون إ ل ى ع ا ط ف ة الولد ا ل آ ن ما شاء الله طبعا قلت ل ه قلت إن شرائك سير بعدين ميكانيكي لكن م ي ك ا ن ي ك ي مهندس هندسة ميكانيكي ة قال في ه قلت ن ع م بدل ماك من عامل عند ا ل رجل ا يسير م ر ا ر ا ت خمسه وشرين وثلاثين الف قال أ ت م ن ى ذلك قلت ا س ت ع م ل ل ا أ بشركم ا ل آ ن هو في ا ل ك ل ي ة ا ل تقنيه ة ط ب ع مدخل ا ا ل ك ل ي ة لكن ا ل ل ل ك ي ة ا ت ق ن ي ة مدخل ا ا ل ج ا م ع ة دخل ا ل ك ل ي ة ا ل ت ق ن ي ة ميكانيكا والله يوفق ه يا سلامرا لكن يا قول ي خ و ا ن ن ص ي ح ة ل ل أ ب ن ا ء اعتنوا بابائكم وابحثوا عنهم وابحثوا عن الصالحين و ن ص ي ح ة للاباء ادركوا أ ب ن ا ء ك م و ا ل ك ل م ة ا ل ح ل و ة و ا ل ك ل م ة ا ل ز ي ن ة حتى نسوانكم يا أ خ و ا ن ما يعينون ا ل ك ل م ة إ ل ا في ا ل غ ر ف ة ما يعرف الواحد منا يقول ك ل م ة ح ل و ة ك ل م ة ترد عليها روحها شوي ها هذا ما يعرف الا الشبان اللي قد تزوجوهم ا وحده ج د ي د ة ه ذ ه تنشط ا ه الحكازين و ا و ل ه خلاص قدر اهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا ل و سهلا و سهلا و س ا ل ا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و س ه ل أ م و ا ت ن ا و سهلا و سهلا ر ز ق ن ا بر و سهلا و س ي ل ا و سهلا و سهلا و سهلا م م و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و س ه ل ه اللهم أ س ك ن ه فسيح الجنان اللهم اجعل قبره ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة ولا تجعلها ح ف ر ة من حفر النار اللهم مد له مد بصره إ ل ى ا ل ج ن ة اللهم اني ا س أ ل ك أ ن ترزقنا بر من بقي منهم حيا أ ن ترزقنا ب ر أ ن ترزقنا ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه أ ن ترزقنا ا ل ج ن ة ببرهما اللهم اغفر لنا و ا ل م س ل م ي ن اجمعين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في كل مكان اللهم ثبت أ ق د ا م ه م وسدد رميهم أ ل ف بين قلوبهم اللهم إننا نسألك ان ن س أ ل ك أ ن تحفظ علينا بلادنا أ م ن ن ا إ ي م ا ن ن ا عقيدتنا اللهم من أ ر ا د بنا و ب أ ه ل ن ا و بنسائنا و ب أ ب ن ا ئ ن ا فسادا اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم, في نحره. اللهم, في نحره. اللهم نسألك ان ن س أ ل ك أ ن تؤمننا في دورنا و أ و ط ا ن ن ا و أ ن تصلحنياتنا و ذرياتنا اللهم تقبل من ا ل ح ج ج حجهم اللهم ردهم لنا سالمين غانمين اللهم ردهم لنا سالمين غانمين اللهم اكفهم شر ا ل أ ش ر ا ر و كيد الفجار يا قوي يا عزيز اعتذر علي طاله و صلى الله و سلم على سيدنا محمد